كيف هان عليكم يا مسلمون ان ترون اخوانكم من ابناء دينكم وقد نزل بهم الوان من العذاب والقتل والدمار وانتم امنون في دياركم سالمون في اهليكم واموالكم كيف ذاك مزجنا دمانا بالدموع السوادم فلم يبق منا عرضه للمراجم وشر سلاح المرء دمع يريقه اذا الحرب شبّت نارها بالصوارمي فايها فايها بل الاسلام ان وراءكم وقائع ينحقنا الدرى بالمناثم وكيف تنام العين من اجطونها على هفوات ايقظنا كل نائم واخوانكم واخوانكم بالعراق يضحى مقيلهم بُهور المذاكي او بطون القشاعم يسومهم روم الهوان وانتم تجرون ذيل الخض فعل المسالمين غربا غربا غربا ضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالقضاء نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لنجاهد وان لا ظل ونقاط من جديد غرباء هكذا الحرار في دنيا العبيد فلنجاهد وان لا ظل ونقاط من جديد غرباء هكذا الاحرا بِكِتَابِ اللَّهِ لَا تُصْبَحُ وَمَسَاكَ كَمْ تَدَاكَرْنَا زَمَانًا يَوْمَ كُنَّا سُعَدَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ لَا تُصْبَحُ وَمَسَاكَ كَمْ تَدَاكَرْنَا زَمَانًا يَوْمَ كُنَّا سُعَدَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَسَا الغُرَبَا غُرَبَا غُرَبَا غُرَبَا غُرَبَا